إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أ ن ف س ن ا وسيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه و أ م ي ن ه على وحيه أ ر س ل ه ربه رحمه للعالمين وحجه على العباد أ ج م ع ي ن فصلوات الله وسلامه عليهما تعاقب الليل والنهار وصلى الله وسلم وبارك على آ ل ه وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أ ث ر ه واستن بسنته إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المؤمنون الصائمون كنا, في كنا في فيما تقدم من خطبه م ا ض ي ة تكلمنا عن أ ه م ي ة الصيام وذكرنا بعض ا ل أ خ ط ا ء والمخالفات التي يقع فيها الصائمون وقد كان من هدي بعض ا ل ص ح ا ب ة الكرام أ ن ه م ي س أ ل و ن النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ا ل أ خ ط ا ء خ ش ي ة من أ ن يقعوا فيها كما قال ح ذ ي ف ة رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري في صحيحه قال كان الناس ي س أ ل و ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أ س أ ل ه عن الشر م خ ا ف ة أ ن يدركني وقد كان النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يبين بعض ا ل أ خ ط ا ء والمخالفات ل أ ص ح ا ب ه حتى ينبههم عليها سواء كانوا قد وقعوا فيها أ و ليحذرهم من أ ن يقعوا فيها وقد ذكرنا عددا من هذه ا ل أ خ ط ا ء والمخالفات في الخطبه الماضيه فلعلنا ان نكمل ذلك اليوم باذن الله من الاخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين ان بعضهم يتساهل بعدم اكل اكله السحر وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فرق ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر واخبر صلى الله عليه وسلم ان في السحور بركه وبعض الناس قد يتسحر مبكرا وهذا خلاف السنه فان من السنه ان يؤخر صيام وسحوره وان يعجل فطره فقد يتسحر بعض الناس مثلا قبل أ ن ينام فينام قبل الفجر ب أ ر ب ع ساعات أ و خمس ف ي أ ك ل طعاما يعتبر هو عشاؤه وسحوره وهذا و إ ن كان قد يقويه على الصيام لكنه خلاف ا ل س ن ة و ا ل س ن ة أ ن ي أ ك ل في السحر وهو ما قبل الفجر لقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يزال الدين ظاهرا ما أ خ ر الناس السحور وعجلوا الفطر ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ن بعض النساء إ ذ ا طهرت من حيضها قبيل الفجر ثم لم يكن عندها وقت ل أ ج ل أ ن تغتسل فقد يؤذن عليها الفجر وذلك قبل أ ن تغتسل ك أ ن تكون مثلا م ش غ و ل ة ب إ ع د ا د السحور أ و ب إ ي ق ا ظ أ ه ل ه ا و أ و ل ا د ه ا للسحور أ و لغير ذلك المهم أ ن ه أ ش غ ل ه ا شيء فلم تغتسل ف أ ذ ن عليها الفجر وهي قد طهرت من حيضها لكنها لم تغتسل بعد فتظن بعض النساء أ ن إ م س ا ك ه ا و أ ن صيامها لهذا اليوم لا يصح وذلك ل أ ن ه دخل عليها وقت الصيام وهي لا تزال نعم قد طهرت لكنها لم تغتسل وهذا غير صحيح ف إ ن الاعتبار في ص ح ة صوم ا ل م ر أ ة بعد حيضها هو انقطاع الحيض عنها ف إ ذ ا انقطع الدم عنها انقطاعا تاما ف ر أ ت الطهر ر ؤ ي ة بينه ف إ ن صومها صحيح حتى لو لم تغتسل و إ ن م ا يشترط الاغتسال من الحيض لمن أ ر اما د ت تصلي أن أو يطأها أ زوجها أما الصوم فلا يشترط الاغتسال لكن عليها أ ن تسارع إ ل ى الاغتسال حتى بعد أ ذ ا ن الفجر مع أ ن ه ا صامت ل أ ج ل أ ن تصلي ص ل ا ة الفجر في أ و ل وقتها كذلك بعض الناس أ ح ي ا ن ا قد تصيبه ج ن ا ب ة وهو نائم ثم تفوته ص ل ا ة الفجر ربما فلا يستيقظ إ ل ا في الضحى ف إ ذ ا استيقظ وهو عليه ج ن ا ب ة من الليل ظن أ ن هذا اليوم أ ن صومه غير صحيح و أ ن ه يلزمه القضاء وهذا غير صحيح هو بلا شك إ ن كان قد فرط في تفويته ل ص ل ا ة الفجر في وقتها لا شك أ ن ه آ ث م لكن صومه صحيح فلا تشترط ا ل ط ه ا ر ة ا ل ط ه ا ر ة من الجنابه لا تشترط ل ص ح ة الصوم ف إ ذ ا كان قد أمسك قد بيت ا ل ن ي ة من الليل و أ م س ك عن الطعام والشراب وعن جميع المفطرات من الفجر فلا يشترط أ ن يدخل عليه الصيام أ ن يؤذن عليه الفجر وهو ليس على جنابه بل, بل لو أ ذ ن عليه وهو جنب ف إ ن صومه صحيح ولا يفهم من ذلك أ ن ا ل و ط أ و أ ن الجماع ة و أ ن ا ل ج ن ا ب ة بعد أ ذ ا ن الفجر لا تفسد الصوم نحن لا نتكلم عن ذلك لا يجوز الوطا الجماع ولا يجوز أ ن يخرج المرء أ ن يستدعي إ خ ر ا ج المني من نفسه وهو صائم هذا لا يجوز وهو يفسد الصوم لكن الذي نتكلم عنه لو أ ن ه بات جنبا بات في ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة مثلا أ و في ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة ليلا بات وهو جنب ثم أ ذ ن عليه الفجر وهو نائم لم يغتسل ثم ربما طلع عليه الفجر وربما طلعت الشمس وهو لا يزال على جنابته نائم فلما استيقظه ف إ ذ ا هو جنب و بعض الناس يظن أ ن صومه غير صحيح وهذا الذي أ ر د ن ا بيانه الصوم صحيح لكنه يلزمه أ ن يتنبه ل أ ج ل أ ن يصلي الفجر في وقتها فيما ي أ ت ي بعدها من أ ي ا م ومن م أن الأخطاء ا ا ل بعض ص ئ ي ن ي ت س ا ه ل بالأكل وبالشرب الفجر أثناء ذان في ولما ذكر الله عز وجل الصوم قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام إ ل ى الليل فبين الله عز وجل ان الوقت الذي ينبغي على المرء ان يتوقف عن الاكل والشرب هو طلوع الفجر إ ل ا عندما يتبين الخيط ا ل أ ب ي ض من الخيط ا ل أ س و د يعني بياض البياض النهار بياض الفجر وسواد الليل لما يتبينان فيكون قد طلع الفجر ف ا ل أ ص ل أ ن ه بمجرد سماع ا ل أ ذ ا ن الذي يدل على دخول وقت الفجر أ ن ا ل إ ن س ا ن يجب عليه أ ن يمسك عن الطعام والشراب هذا هو الأصل خ ا ص ة إ ذ ا كان المؤذن حريصا على أ ن يؤذن على الوقت الحقيقي التام بعض المؤذنين قد ي خ ط أ ويبكر د ق ي ق ة أ و دقيقتين يقول ل أ ج ل الاحتياط وهذا غير صحيح إ ن م ا صحيح ا يؤذن على الوقت الشرعي المعروف ففي هذا الحال إ ذ ا علمت أ ن هذا المؤذن دقيق في أ ذ ا ن ه فيجب ا ل إ م س ا ك من ب د ا ي ة ا ل أ ذ ا ن لكن جاء في حديث عند أ ب ي داود أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ خ ب ر أ ن ه إ ذ ا أ ذ ن المؤذن قال وبيد ي أ ح د ك م شربه يعني ك أ س من ماء أو, او نحو ذلك وبيد أ ح د ك م ش ر ب ة فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن ا ل ك أ س في يده و أ ذ ن المؤذن أ و ربما بيده طعام يسير أ و شيء من الشوربه او نحو ذلك و أ ذ ن المؤذن فلا ب أ س أ ن يشرب حتى يقضي نهمته لكن لا ينبغي لهذه ا ل ن ه م ة أ ن تطول فيجلس ق ر ا ب ة الخمس دقائق وهو يقول لم تنقضي نهمتي هذا غير صحيح المقصود أ ن يسد رمقه أ ن يشرب شيئا من ماء ليدفع عطشا أ و نحو ذلك قال يقضي إذا أذن المؤذن يعني الفجر أحدكم شربة فلا يضعها حتى يقضي نهمته منها كما عند أبي داود أذن أحدكم أبي يعني نهمته عند وبيد شربة حتى ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ن ك تجد بعض الصائمين إ ذ ا ر أ ى من ي أ ك ل ويشرب ناسيا في نهار رمضان تركه وقال دعه يطعمه الله ويسقيه فنقول صحيح الذي ي أ ك ل ويشرب ناسيا أ خ ب ر النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ن صومه صحيح قال من نسي ف أ ك ل أ و شرب وهو صائم ناسيا من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم أ ك أو وهو شرب صائم ف ل صومه ف إ ن م ا أ ط ع م ه الله وسقاه لكن هذا في حال الصائم نفسه أ ن صومه صحيح أ م ا حال من يرى الصائم ف إ ن ه يجب عليه أ ن ينبهه لماذا ل أ ن ك لا تدري عن نيته صحيح أ ن ت يغلب على ظنك أ ن ه ي أ ك ل ويشرب ناسيا يغلب على ظنك ذلك لكن ما الذي يجعلك تجزم بمثل هذا أ ن ت أ م ا م ك إ ن س ا ن ي أ ك ل ويشرب في نهار رمضان إ ذ ن أ م ا م ك أ م ر منكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه إ ل ى آ خ ر ه فيجب ا ل إ ن ك ا ر على من أ ك ل وشرب في نهار رمضان إ ذ ا ر أ ي ت ه تقول انتبه يا فلان ترى نحن في نهار رمضان نحن صائمون يجب التنبيهه على ذلك ا ل أ م ر الثاني أ ن تنبيهه يجب أ ي ض ا ل أ ج ل الا يتساهل الناس ب ر ؤ ي ة من ي أ ك ل ويشرب فيصبح كل من ي أ ك ل ويشرب تراه في بقاله ر ب م او أ تراه في, في, في بيتك أ و ربما ر أ ي ت ه في مستشفى أ و في غير ذلك وتقول في نفسك لعله يكون ناسيا فيتساهل الناس بذلك وتذهب ع ظ م ة و ح ر م ة نهار رمضان وهذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قال إ ن ه يجب ا ل إ ن ك ا ر عليه ا ل أ م ر ا ل أ و ل ل أ ن ه في ظاهره أ م ر خ ط أ و أ م ر منكر و ا ل أ م ر الثاني حفاظا على ع ظ م ة هذه ا ل ش ع ي ر ة أ ع ن ي ش ع ي ر ة ح ر م ة ا ل أ ك ل والشرب في نهار رمضان ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ن ك تجد بعض الناس الذين يلزمهم ا ل إ ط ع ا م كالكبير الذي لا يستطيع القضاء بعد رمضان ومثل المريض الذي لا يستطيع أ ن يقضي وذلك ل أ ن ه لا يرجى برؤه فالمريض قد يرجى برؤه ف إ ذ ا كان يرجى أ ن يشفى ف إ ن ه يفطر في رمضان ثم بعد ذلك بعد رمضان يقضي لكن المريض الذي من ا ل آ ن يدري أ ن ه لن يستطيع القضاء إ ل ى أ ن يموت ك أ ن يكون مرضه مزمنا مثلا أ و الكبير في السن الذي لن يستطيع أ ن يقضي لكبر سنه لا يعقل أ ن يصغر م ر ة أ خ ر ى ويقول س أ ق ض ف ه ويعلم أ ن ه لن يستطيع أ ن يقضي ونحو هؤلاء ممن يلزمهم ا ل إ ط ع ا م لا يستطيعون القضاء فيلزمهم اطعام مسكين عن كل يوم ا ل خ ط أ أ ن بعض هؤلاء إ ذ ا علم أ ن ه لن يصوم في رمضان و أ ن ه سيلزمه القضاء يجمع ثلاثين مسكينا أ ح ي ا ن ا من أ و ل الشهر ويطعمهم أ و ربما أ خ ر ج م ا د ة ا ل إ ط ع ا م أ خ ر ج مثلا كيسا من, من أ ر ز م ث ل وكرتونا أ و كرتونين من دجاج وذهب بها إ ل ى ع ا ئ ل ة ف ق ي ر ة وقال هذا إ ط ع ا م ي أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ب ر ئ ذمتي من أ و ل رمضان نقول بارك الله فيك لكن الكفارات تكون بعد العمل ولا تكون قبله بمعنى لو أ ن إ ن س ا ن ا مثلا ر أ ى م ج م و ع ة من المساكين الذين يستحقون ا ل إ ط ع ا م فقال في نفسه أ ن ا إ ن س ا ن كثير الحلف ودائما يلزمني اطعام ع ش ر ة مساكين عشرة مادام س ك ي ن م أ ن أ م ا م ي ا ل آ ن م ئ ة مسكين ف ا ل أ ط ع م هؤلاء المساكين ا ل م ئ ة عن ع ش ر ة أ م ي م ا ن أ ت و ق ع أ ن ي س أ ح ل ف ه ا خلال ا ل أ ي ا م ا ل ق ا د م ة نقول لا يصح هذا وذلك ل أ ن ا ل ك ف ا ر ة ت أ ت ي بعد العمل كفر بمعنى غ ط ة ف ا ل ك ف ا ر ة أ ص ل ا تغطي ا ل خ ط أ الذي في العمل فلا بد أ ن تكون ا ل ك ف ا ر ة بعد العمل وليس قبل العمل ف إ ذ ا كان هذا قد أ ط ع م قد كفر من أ و ل رمضان وهو إ ل ى ا ل آ ن لم ي أ ت ي العمل الذي فيه نقص ويحتاج إ ل ى تكفير ستصح هذه ا ل ك ف ا ر ة عن يوم واحد وهو اليوم ا ل أ و ل من رمضان الذي أ ف ط ر فيه أ م ا اليوم الثاني والثالث والرابع إ ل ى الثلاثين فلا تصح كفارته عنها ويجب عليه ان ط ع م ك ف ا ر ة أ خ ر ى إ م ا في آ خ ر رمضان أ و بعد ن ه ا ي ة رمضان في شوال كما كان يفعل أ ن س رضي الله تعالى عنه لما كبر و أ ص ب ح لا يستطيع الصوم صار إ ذ ا أ ف ط ر طوال نهار رمضان طوال رمضان الشهر الكامل اذا انتهى عنه رمضان جمع ثلاثين مسكينا ثم أ ط ع م ه وهذا جائز أ م ا ا ل إ ط ع ا م في أ و ل الشهر أ و ا ل إ ط ع ا م في نصف الشهر ف إ ن ه لا يقع إ ل ا عن ا ل أ ي ا م التي سبقت اما عن ا ل أ ي ا م التي ت أ ت ي فلا يصح عنها ويعتبر ص د ق ة ع ا م ة ليس ك ف ا ر ة عن فطره في نهار رمضان ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ن بعض الناس أ ح ي ا ن ا ينكر على ابنته ذات العشر سنوات أ و ا ل ا ح د عشر س ن ة إ ذ ا صامت في رمضان ويقول يا ابنتي لا تتعبي نفسك ونحو ذلك مع أ ن ه ا أ ح ي ا ن ا قد تكون بلغت ونزل منها ما ينزل من النساء البالغات يقول الشيخ ب ن ج ب ر ي ن ح ب ي ض ه الله يقول ف إ ن الكثير من ا ل إ ن ا ث قد تحيض في ا ل ع ا ش ر ة أ و الحادي عشر من عمرها فيتساهل أ ه ل ه ا ويظنونها ص غ ي ر ة فلا يلزمونها بالصيام وهذا خ ط أ قال ف إ ن ا ل ف ت ا ة إ ذ ا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها حكم التكليف بمعنى أ ن ه لا ينبغي أ ن يدقق اب ن ت وصامت ثم إ ن ه ينبغي أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام تشجيع ا ل أ ب ن ا ء عموما على الصوم يعني حتى لو كان الولد أ و البنت عمره ثمان سنوات و أ ر ا د أ ن يصوم ما في م ش ك ل ة لماذا تقول لا تعال و أ ف ط ر هو أ ك ي د إ ذ ا اشتد عطشه سيفطر ولن ي س أ ل ك عن ذلك أ ل ا تلاحظ أ ن بعض أ ب ن ا ئ ن ا ربما ذهب في الصباح الى ا ل م د ر س ة وهو صائم ف إ ذ ا رجع الظهر ف إ ذ ا هو متعب ف أ ف ط ر ف ت ق و ل ل ا أ ح ي ا ن ا طيب لم لم تفطر من أ و ل النهار ما دام أ ن ك ستفسد صومك فهو أ ص ل ا سوف يفطر لو تعب لن تكون أ ر ح م به من نفسه في غالب ا ل أ ح ي ا ن تقول الربيع بنت م ع و ذ رضي الله عنها صحابيه ا ل ج ل ي ل ة قالت كنا نصوم صبياننا والصبي هو من ا ل س ن ة إ ل ى السبع سنوات أ و إ ل ى التسع ثم من تسع إ ل ى ما فوقها يكون غلاما تقول كنا نصوم صبياننا يعني وعمره سبع سنوات وثمان سنوات تقول ف إ ذ ا بكى أ ح د ه م يريد الطعام أ ع ط ي ن ا ه اللعبه من, العهن لعبة من القطن يتسلى بها حتى يؤذن عليه المغرب فلا ينبغي ا ل إ ن ك ا ر على الصغير إ ذ ا صام بل يشجع ويقال بارك الله فيك و إ ذ ا صمت سوف نعطيك ه د ي ة و ج ا ئ ز ة خ ا ص ة أ ن ه مفيد أ ي ض ا لجسمه ومفيد لبطنه وجوفه ل فينبغي تشجيعه على مثل ذلك ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ن ك تجد بعض المفطرين في نهار رمضان بعذر مثل مثلا بعض المسافرين قد يسافر أ ح د ك م مثلا إ ل ى م ك ة او إ ل ى ج د ة او إ ل ى مكان آ خ ر فيفطر ويجوز له ذلك ل أ ن ه مسافر لكن ا ل ق ض ي ة أ ن ك تجده في س ي ا ر ة مع أ ب ن ا ئ ه وقد وصل وهو يشرب العصير و ي أ ك ل ما يشاء و أ ب ن ا ئ ه الكبار أ ي ض ا يفعلون مثل ذلك في سيارته والناس الذين حوله ينظرون إ ل ي ه في نهار رمضان فيقول في نفسه يا أ خ ي أ ن ا مسافر نقول صحيح أ ن ت مسافر لكن عذرك غير ظاهر الناس ما يدرون أنك م انك مسافرين ن كبيرا جدا ي السن فكل من آ ه ع ل م أ هذا سنه تذهب الشهر فلا ولا أفطر لكبر سنه فلا تذهب حرمة يظنونك ت س الناس ولا يسيئون ا ولا ا ه ل ل به ي ع ل م أنه معذور. أما معذور إذا ا ن اهل ل ع ذ ر غير ظ ا ر م ث من م يفطر وهو س ا ف ف ر ل ا ي ن ب غ ي ي أن أ ك ل ويشرب أمام الناس وكذلك من كان مرضه غير ظاهر بعض الناس مثلا مصاب بمرض معين لا يستطيع معه الصوم ل أ ن الصوم مثلا يرفع عنده بعض المواد في جسمه يرفع السكر أ و ينقص أ و نحو ذلك فلا يستطيع الصوم أ ب د ا لكن الذي يراه لا يدري أ ن هذا الشخص معذور يراه جسما قويا ورجلا بالغا عاقلا مسلما فلا ينبغي لمن لم يكن عذره ظاهرا كالمريض وكالمسافر ونحوهما لا ينبغي عليه أ ن ي أ ك ل ويشرب أمام ا لان ن س ل أ ذلك يقدح في ح ر م ة الشهر ويقلل تعظيم الشهر في أ ع ي ن الناس ويجعل الناس ربما أ س ا ء و ا الظن بهذا الشخص ف إ ذ ا كنت عازما على الفطر لعذر فكل واشرب ولكن في, في بيتك أ و في, في مكتبك أ و نحو ذلك حتى لا يراك الناس فيحصل بعد ذلك ما ذكرنا من عدم تعظيم الشهر أ و نحو ذلك ومن الصائمين أنك الأخطاء تجد بعض الصائمين يتحرج من استعمال السواك في نهار رمضان. وربما ا ا ك في ن ه رمضان ر و ظن أ ن السواك يفطر وهذا خ ط أ ف إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لولا أ ن اشق على أ م ت ي ل أ م ر ت ه م بالسواك عند كل ص ل ا ة كما في الصحيحين وقال البخاري لم يخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصائم من غيره. بمعنى أن الجميع يجوز لهم أن يستعملوا السواك لكن لا ينبغي للإنسان من بمعنى يخص غيره يجوز ينبغي أن أن أن أ ن إ ذ ا كان السواك فيه طعم أ و جديد لا ينبغي أ ن يبلع الطعم أ و إ ذ ا تقطعت شعراته ا أثناء السواك فينبغي أ ن يخرجها حتى لا تدخل إ ل ى جوفه كما أ ن ه يحذر من أ ن و ا ع من السواك التي ظهرت اليوم الذي بطعم النعناع وبطعم الليمون ونحو ب ط ع م م ا ل ل ي و و ن ذلك مضاف إ ل ي ه ا مواد ومرطبات و أ م و ر من الروائح ا ل ع ط ر ي ة وربما بعض الطعم ونحو ذلك لا ينبغي أ ن يستعمل هذا في رمضان وذلك ل أ ن ه إ ن استعمله أ ث ر فيه وربما دخل إ ل ى جوفه أ م ا السواك العادي ف إ ن ه يجوز استعماله إ ل ا أ ن يكون جديدا فلا يبلع ريقه أو يبلع أو طعمه إ ذ ا استعمله ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام أ ن ك تجد بعض المؤذنين لا يؤذن للمغرب إ ل ا بعد انتشار الظلام كان يكون مثلا في البر أ و في ق ر ي ة او ربما في البلد فيتعمد أ ن يؤخر ا ل أ ذ ا ن د ق ي ق ة أ و دقيقتين حرصا منه على أ ن يتمكن الوقت وهذا غير صحيح هو بذلك يفوت على نفسه وعلى الناس تعجيل الافطار إ ف ط ر أخبر والنبي وآله الله صلى عليه أن من وسلم ر تأخير السحور ق صيامنا صيام الذين وتعجيل أوتوا الكتاب ا عن ل ف ر ومن ل الصائمين يغفل عن الدعاء لمن ل أ أنك خ ط بإطعامهم ط ا قام ا ا ء عن تجد بعض ف إ قد يدعى إلى أحد إلى على طعام ا ل إ ف ط ا ر ثم ي أ ك ل ويشرب ويقوم دون أ ن يدعو لهم والسنه ة أن تدعو لمن أطعمك لمن والنبي تدعو صلى ل ل ا عليه وسلم ك ان إذا طعم ع ن د أحد قال أفطر قال ع ن د ك م م ا ا ل ص ئ و ن و أ ك لمن ط ع ا ك عليكم الملائكة م الأبرار قال وصلت أو ز ل عليكم ل ت م اطعمك ئ ك ة أو أ يقول اللهم أطعم من أطعمني من سقاني واسق م مسلم أو يقول اللهم لهم فيما رزقتهم لهم ورحمهم كما عند مسلم فينبغي إذا أطعمت ا أبارك واغفر إذا عند عند فينبغي يقول أو سواء ا ل إ ف ط ا ر أ و في أ ك ل ة السحور أ و في غير ذلك حتى في غير رمضان أ ن يدعى للرجل الذي تكلف وقام ب ا ل إ ط ع ا م وكذلك من ا ل أ خ ط ا ء أ ن ك تسمع أ ح ي ا ن ا في ص ل ا ة التراويح أ و أ ث ن ا ء الدعاء في دعاء القنوت تسمع من بعض المصلين البكاء بصوت مرتفع من المصلين بعض البكاء الفضلاء الشديدة جدا لا شك أيها شك أ ن البكاء ت أ ث ر ا في ا ل ص ل ا ة أ و عند ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن أ و البكاء عند سماع الدعاء أ م ر حسن وينبغي ل ل إ ن س ا ن أ ن يرقق قلبه ل أ ج ل أ ن تجري عينه وعينان لا تمسهما النار عين بكت من خ ش ي ة الله وعين باتت تحرس في سبيل الله لكن المقصود أ ن يكون البكاء خفيه كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و إ ذ ا بكى في صلاته يسمع لصدره أ ز ي ز ك أ ز ي ز المرجل من البكاء يعني صوت يسير يدل على ت أ ث ر ه وصوت يخرج من, من أ ق ص ى القلب و أ ق ص ى الصدر أ م ا العويل والصراخ فهذا لم يكن من فعل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كذلك عمر رضي الله عنه كان يصلي بالناس ف إ ذ ا صلى بهم لم يكادوا يسمعون قراءته من ش د ة رقته يعني يبكي ف ي ق ط ع صوته و ي ب د أ يخرج منه صوت حزين أ م ا الصراخ ورفع الصوت فهذا خلاف ا ل س ن ة لما ذكر الله تعالى الدعاء قال جل في علاه ادعوا ربكم كيف ندعوك يا ربنا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيه وفي آ ي ة أ خ ر ى قال وخيفه وبين الله عز وجل في آ ي ة ث ا ل ث ة قال ودون الجهر من القول فبين الله جل وعلا أ ن ه لا يرفع الصوت ولا يصرخ كما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى أ ص ح ا ب ه في بعض ا ل أ س ف ا ر يرفعون أ ص و ا ت ه م بالدعاء فقال صلى الله عليه و آ ل ه و سلم لهم أ ر ب ع و ا على أ ن ف س ك م كما في الصحيحين قال أ ر ب ع و ا على أ ن ف س ك م يعني هونوا على أ ن ف س ك م ف إ ن ك م لا تدعون أ ص م ولا غائبه انت لماذا ترفع صوتك تريد أ ن تسمع الله الله تعالى يسمع دبيب ا ل ن م ل ة السوداء على ا ل ص خ ر ة الصماء في ل ي ل ة الظلماء ويرى حركات الجنين ويسمع صوته في بطن أ م ه فلن ينفعك أ ن ترفع صوتك ل أ ج ل أ ن يبلغ ربنا جل وعلا فقد سمع دعاء نوح د ع ا ء يونس عليه السلام ه في في في بطن الحوت في بحر الحوت ظلمات ثلاث مظلم فلا ينبغي أ ن يرفع الصوت و أ ن يصرخ به بل يدعو ا ل إ ن س ا ن ربه عز وجل تضرعا و خ ف ي ة ويعلم أ ن الله جل في علاه ليس أ ص م ولا غائبا بل هو قريب مجيب ودود سبحانه وتعالى ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ن ك تجد بعض الصائمين إ ذ ا نام في نهار رمضان ثم احتلم يعني أ ص ا ب ت ه ا ل ج ن ا ب ة وهو نائم برؤيه راها ف أ ص ا ب ت ه ا ل ج ن ا ب ة يظن أ ن صومه فسدا فربما قام و أ ك ل وشرب بناء على أ ن صومه فاسد وهذا غير صحيح ف إ ن الماء إ ذ ا خرج من الرجل بغير استدعاء منه لو أ ن ه عبث بنفسه ونحو ذلك ف أ ص ا ب ت ه الجنابه نقول له صومك فسد أ م ا إ ذ ا كان الرجل نائما أ و ا ل م ر أ ة أ ح ي ا ن ا ثم استيقظ ف إ ذ ا هو جنب فهذا لا يؤثر ل أ ن ه ليس بفعل من الصائم وكذلك ما يتعلق بعض إذا يتعلق بالقيء الناس ما ربما قاء بعض يعني خرج منه القيء ظن أ ن صومه فسد مطلقا وهذا غير صحيح ف إ ن الصوم يفسد بالقيء إ ذ ا كان الصائم متعمدا له كما قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي وكذلك بعضهم يظن أ ن ه إ ذ ا خرج منه دم مطلقا فسد صومه بعض الشباب مثلا يلعب ك ر ة بعد أ ذ ا ن الفجر أحيانا وهو صائم أ و ربما بعض النساء تشتغل ك و ن ت في مطبخها بالسكين وهي ص ا ئ م ة عصرا أ و ظهرا فربما جرحت ذلك الشاب أو ج ر هذه ا ل م ر أ ة فخرج الدم فظنوا أ ن صومه م فسد بذلك وهذا لا يفسد الصوم به أولا لأنه الأمر أنه ولم لو وذكرنا لم الثاني قليلا كما جرت العادة بذلك كان كثيرا كما ماضية غير يقصد يقصد يعتبر في جرت متعمد حتى خطبة أ ن الدم الذي يخرج من الصائم يشترط له شرطان ليفسد صومه ا ل أ و ل أ ن يكون متعمدا ب إ خ ر ا ج ه قاصدا مختارا و ا ل أ م ر الثاني أ ن يكون كثيرا عرفا ب حيث أ ن ه ينطبق عليه ما جاء من ا ل أ ح ا د ي ث فيما يتعلق ب ا ل ح ج ا م ة ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ن ك تجد بعض الصائمين يشتد عليه المرض ربما أ ص ا ب ه صداع شديد أ و مغص شديد أ و ربما كان عنده أ ل م في ركبته م ث ل او أ نحو ذلك ويحتاج إ ل ى أ خ ذ مسكن وهو صائم فيتحرج من الفطر ويقول لا سوف أتحمل سوف أ ب ق ى صائما و ي ب د أ يتقلب على فراشه ويئن من ش د ة ا ل أ ل م يا أ خ ي رب العالمين قد خفف عليك إ ن مع العسر يسرا ان الله يحب أ ن تؤتى رخصك كما يحب أ ن تؤتى عزائمه فلا ينبغي أ ن تشدد على نفسك إ ذ ا كان الصوم يشق عليك م ش ق ة ش د ي د ة وربما سبب لك تركك للدواء أ ل م ا شديدا فينبغي عليه أ ن ي أ خ ذ ب ر خ ص ة الله تعالى نبي نهار رمضان أصحابه بالفطر عليه عليهم في صلى الصوم الله وسلم لما قال سافر أفطروا أمرهم مع وشق لماذا تعذبون أ ن ف س ك م أ ف ط ر و ا واقضوا فافطر ا ل ص ح ا ب ة الكرام ثم بلغه صلى الله عليه وسلم أ ن بعض الناس صام أ ن بعض الناس صام لم, لم يفطر وتحمل و أ ت ع ب نفسه فقال صلى الله عليه وسلم أ و ل ئ ك العصاه أ و ل ئ ك العصاه فينبغي ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان مريضا واشتد عليه المرض أ و ربما كان مسافرا واشتد عليه العطش أ و التعب و ا ل إ ر ه ا ق فينبغي عليه ان ي أ خ ذ ب ر خ ص ة الله تعالى التي رخص له فيها أ س أ ل الله تعالى أ ن ينفعنا واياكم بما سمعنا أ ق و ل ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم فاستغفروه إ ن ه و الغفور الرحيم الحمد لله على إ ح س ا ن ه والشكر له على توفيقه وامتنانه و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله الداعي إ ل ى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه وصحبه و إ خ و ا ن ه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى اثره والسن بسنته إ ل ى يوم الدين ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ن ك تجد بعض الصائمين ينشغل أ ث ن ا ء طعام ا ل إ ف ط ا ر ب ا ل أ ك ل والشرب ويضيع م ت ا ب ع ة المؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري ومسلم قال إ ذ ا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ف ا ل أ ص ل أ ن ا ل إ ن س ا ن مع أ ك ل ه وشربه أ ث ن ا ء ا ل إ ف ط ا ر ينبغي أ ن يردد ح ص على أن ي ر ا ل أ ذ ا ن والا يكون حاله على مثل هذا وبعض الناس أ ي ض ا أ ياكل ه الأحبة ا ل ر ا م ي أ ك ويشرب أ ث ن ا ء ا ل إ ف ط ا ر ويشرب ا ل أ ص ل أ ن يشكر الله تعالى أ ن يسر له ا ل إ ف ط ا ر أ و ل ا ً و أ ن يسر له أ ن أ ص ب ح مسلما ً وصام ويرجو أ ن يثبت له ا ل أ ج ر لكن ا ل م ش ك ل ة أ ن ك تجد أ ن ي أ ك ل ويشرب ويفطر وينظر إ ل ى ما حرم الله تعالى في ق ل ا ه ف ض ا ئ ي ة ربما يكون فيها اعزف أ و نحو ذلك من ا ل أ م و ر أ و نساء لهن وضع معين من التكشف ونحو ذلك فنقول يا أ خ ي كيف تجمع بين شكر الله تعالى على, على أ ن ه يسر لك الصوم ويسر لك الفطر وتقول ذهب ا ل ض م ا وابتلت, وابتلت العروق وثبت ا ل أ ج ر إ ن شاء الله كيف ترجو أ ن تحقق ا ل غ ا ي ة من الصوم وهي التقوى و أ ن ت ا ل آ ن تنظر إ ل ى ما حرم الله تعالى و أ ن ت تفطر على ن ع م ة الله فينبغي أ ن يتنبه لمثل ذلك ومع ا ل أ س ف بعض الناس أ ي ض ا أ و ل ما يكاد أ ن يفطر على شيء يسير على تمر وماء ونحو ذلك قام مباشره ة تظن أحيانا ن أ قام المسجد يذهب إلى المسجد تقول في نفسك ما شاء الله عليه كيف صبر عن هذا الطعام الباقي ومجرد تمرتين ثلاثه و ك أ س من عصير وقام ج ز ا ه الله خير فلان ثم إ ذ ا خرجت ف إ ذ ا هو منزوي يدخن ونحو ذلك فأقول إن الذي إن قدرك على أ ن تمسك عن الدخان ل م د ة عشر ساعات أ و أ ك ث ر من ذلك من طلوع الفجر إ ل ى المغرب ينبغي أ ن تستعين به لتقدر على تركه إ ل ى اليوم الثاني لعل الله تعالى أ ن يخلصك منه و أ ن يكون شهر رمضان شهرا تذكر فيه طوال حياتك أ ن ك أ ق ل ع ت فيه عن التدخين ومع ا ل أ س ف كنت, كنت قبل يومين في م ك ة و ذ ل علينا المغرب ونحن في س ا ح ة الحرم ف ت ف ا ج أ ت أ ن بعض الناس وهو في س ا ح ة الحرم مع ا ل أ س ف ليس في الحرم الداخلي في الساحات ا ل خ ا ر ج ي ة أ ك ل ت م ر ة وشرب ماء ثم أ خ ر ج ع ل ب ة السجائر و د خ ن يعني إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة لا يستطيع أ ن يصبر عنه كيف صبرت عنه ا ل آ ن عشر ساعات لا تستطيع أ ن تصبر على ا ق ل حتى تصلي وربما, وربما ايضا يسر الله لك أ ن ك تستطيع أ ن تصبر أ ي ض ا ما هو أ ط و ل من ذلك ينبغي أ ن لا يجمع ا ل إ ن س ا ن بين ا ل ط ا ع ة و ا ل م ع ص ي ة بل حدثني أ ح د أ ص د ق ا ئ ي أ ن ه دعي الى و ل ي م ة عند أ ح د كبار الناس يقول فلما دخلنا إ ل ى مكان الافطار إ ف ط ر دعي وليمة إلى إ في رمضان يقول الذي يعني يؤذن يفطرون على شيء يسير ثم إذا صلوا يأتون ويأكلون يقول فإذا هناك أنواع من الرطب ونحو ذلك من الأشياء الخفيفة قبل أنواع أنواع صلوا أنواع وتمر ونحو فلما دخلنا الرطب الإفطار الصلاة على الرطب ذلك فإذا فإذا من بعدما ثم عشاءهم من من هناك هذا إذا هناك يقول و إ ذ ا هناك أ ط ب ا ق فيها سجائر م ج ه ز ة للضيوف أ ي ض ا بحيث أ ن ي أ ك ل تمره ويشرب عصيرا و ي أ خ ذ ا ل س ج ا ر ة ويدخن وهو على ا ل م ا ئ د ة يقول صاحبي ف أ ن ك ر ت عليه قلت يعني بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على دعوتنا ل ل إ ف ط ا ر و ن ص ل الله ان لا يحرمك ا ل أ ج ر والثواب و أ ن ت أ خ ذ مثل أ ج ر ن ا لكن لا يجوز أ ن أن, ان تضع بجانب التمر بجانب هذا الحلال الذي أ ب ا ح ه الله تعالى وجعل فيه ا ل م ص ل ح ة و ا ل ف ا ئ د ة لنا أ ن تجعل بجانب هذه ا ل أ ط ب ا ق التي فيها محرم والله يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كيف تجمع الخبيثات للخبيثين كيف تجمع بين الخبث والطي في هذا المكان انظر إ ل ى ش د ة التعلق أ و ل ا ثم انظر إ ل ى تمكن أ ح ي ا ن ا ا ل م ع ص ي ة من بعض الناس إ ل ى د ر ج ة أ ن ه لا يفهم أ ن ه ا م ع ص ي ة يغيب عن باله أ ن ه يفعل م ع ص ي ة مثل ذلك وهذا ما ذكره الله تعالى لما قال طبع على قلوبهم ولما قال كلا بل ران على قلوبهم ف إ ذ ا غطى الران القلب وطبع على القلب صار ا ل إ ن س ا ن يفعل ا ل م ع ص ي ة دون أ ن يستشعر أ ح ي ا ن ا ب أ ن ه ا م ع ص ي ة وهذا بلا شك أ ن ه من أ ع ظ م ا ل أ خ ط ا ء التي ينبغي على ا ل إ ن س ا ن أ ن يناصح غيره اذا وقع فيها ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام أ ي ه ان ا ا ل ص ئ م و أن بعض الناس يتحرج من بلع ريقه وهو صائم فيشغلك أ ح ي ا ن ا ب ك ث ر ة ب ص ا ق ة ويظن أ ن ه لا يجوز أ ن يبلع الريق وكل قليل ربما جمعه و أ ل ق ا ه والريق لا يفسد الصوم إ ن م ا الذي ينبغي أ ن يحذر منه ا ل إ ن س ا ن لو أ ن ا ل إ ن س ا ن سعل كح وخرج منه بلغم غليظ ووصل إ ل ى لسانه مثلا فهذا ينبغي إ خ ر ا ج ه أ م ا إ ذ ا كان لا يزال في الحلق حتى لو كان بلغم و لا يزال في الحلق أ و كان ريقا في فمه فهذا لا ب أ س به يجوز الانسان أ ن يبترعه أ ن يرطب به الفم ولا ينبغي له أ ن يشغل نفسه ب ك ث ر ة ب ص ا ق ة من ا ل أ خ ط ا ء أ ي ض ايضا أ ه ا ا ل ف ل ء أ ن ك تجد بعض ا ل م أ م و م ي ن يمسك المصحف وراء ا ل إ م ا م من غير مصلحه ة بمعنى ن أ قد يحتاج الإمام أحيانا إلى أن يأمر أحد يحتاج أحيانا يأمر المأمومين أن يمسك مصحفا وراءه لأجل إذا أخطأ الإمام وراءه إذا الإمام لأجل إلى أن أن أخطأ أ ن يفتح عليه هذا المصلي و أ ن ينبهه على خطئه في ص ل ا ة في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن أ م ا أ ن يكون ربما عدد كبير من المصلين كل واحد ماسك المصحف في صلاته ويقول هذا أ د ع ى لخشوعي هذا خ ط أ أ و ل ا هذا يفوت عليك س ن ة وضع اليد اليمنى على اليسرى أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة ا ل أ م ر الثاني أ ن ه يفوت عليك النظر إ ل ى موضع سجودك في أ ث ن ا ء صلاتك ا ل أ م ر الثالث أ ن ه يشغلك بحيث أ ن يمسك المصحف ويفتح الصفحات وربما نقله من يد إ ل ى يد ونحو ذلك وينبغي على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحرص على أ ن يخشع في صلاته و أ ن ي ح ذ ر قلبه في صلاته بالطرق ا ل ش ر ع ي ة النظر إ ل ى موضع السجود وضع اليدين على الصدر مجاهده الشيطان م ح ا و ل ة التفكر في ا ل آ ي ا ت إ ل ى غير ذلك من الطرق ا ل ش ر ع ي ة أ م ا ان يقول أ ن ا لا أ خ ش ع إ ل ا إ ذ ا أ م س ك ت المصحف أ ن ا لا أ خ ش ع إ ل ا إ ذ ا أ غ م ض ت عيني ونحو ذلك بما يخالف بها ا ل س ن ة فهذا غير صحيح ومن ا ل أ خ ط ا ء أ ي ه ا الفضلاء أ ن ك تجد بعض المصلين لا يحرص على أ ن يحفظ ا ل أ ذ ك ا ر ا ل خ ا ص ة بالركوع والسجود فتجد أ ن ا ل إ م ا م ربما أ ط ا ل في ركوعه وسجوده والماموم يردد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي ا ل أ ع ل ى طيب احفظ يا أ خ ي غيرها من ا ل أ ذ ك ا ر احفظ ا ل أ ذ ك ا ر ا ل م ت ن و ع ة سبوح قدوس رب ا ل م ل ا ئ ك ة والروح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ونحو ذلك سبحان ذي الملكوت والجبروت و ا ل ع ظ م ة و ا ل ك ب ر ي ة خشع لك س م ع